جان العيد كان العيد جان العيد أو كان العيد كان العيد أو جان العيد كل سنة سعيد العيد العيد كل سنة والكل سعيد من النهاردة ما فيش أحزان والكره بالنمل ملهوش مكان من النهاردة ما فيش إنسان مش فرحان بأقرب لعيد من النهاردة ما فيش أحزان والكره بالنمل ملهوش مكان من النهاردة ما فيش إنسان مش فرحان بأقرب لعيد جانا العيده وجانا العيد كل سنه والكل سعيد جانا العيد العيد كل سنه والكل سعيد من النهارده هروح لقرايبي من النهارده اهني حبايبي من النهارده انا هبدا اعيش شمعت خير في الدنيا تقيد من النهر ده هروح لقريبي من النهر ده هني حبيبي من النهر ده أنا هبدأ أعيش شمعت خير في الدنيا تقيد جانا العيدة وجانا العيد كل سنه والكل سعيد جانا العيد وجانا العيد كل سنه والكل سعيد من النهارده مفيش انا مين ولا حتى فر انا عايش فين من النهارده هحس في غيري واكون انسان في الدنيا مفيد من النهارده مفيش أنا مين ولا حتى فرق أنا عايش فين من النهارده احس بغيري وأكون, وأكون وأكون وأكون إنسان في الدنيا مفيد جان العيده جان العيد كل سنة والكل سعيد، جاء العيد هو جاء العيد، كل سنة والكل سعيد. من النهارده مفيش مسافات ومش هنبكي على اللي فات من النهارده كلنا واحد والحب بينا كمان هيزيد من النهارده مفيش مسافات ومش هنبكي على اللي فات من النهارده كلنا واحد والحب بينك من هيزيد جان العيدة و جان العيد كل سنة و سعيد جان العيدة و جان العيد كل سنة و سعيد